وَإِهُ فِيآخِرَةِ لَ مِنَ الصَّالِحين ثمَُّ أَوْ حَينَا إلَيْكَ أَن التَّبِعنِ الَّ تَئبَرَهِي مَحَنِيفَا وَماَا كانَانَ مِنْ المُشْكين إِماَا جُعلَ السَّبَتُ على الذي نَخْتَلَفُ فِي وَإَِّ ربَبكَ لاَحكُمُ بَيْنَهُ يَوْمَ الْ القِيامَةِ فيِي مَا كان فِيهِ يَقْتَِفون أُدُعُ إلىى سَبِيِ ربِّكَ بِالحكْمَةِ وَمَووعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجادِلهُُ بالَِّته إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتموا فعاقبوا بمثل ما عوقبتموا به ولئن صبرتموا لهو خير للصابرين